A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Haameen Tanziilu Alkitab Minallahi Al-Aziz Al-Hakim Maa khalqna السماوات والأرض Maa baynehuma illa bilhhaq Illa bilhhaq wa agalim سَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثار او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اظن من ان يدعون اذون الله ما لا يستجيب له ما لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا, وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم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 وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من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 دين ومن قبل كتابه سائما ما ورهنا وهذا كتاب نصدق لسانا عربيا لينذر لينذرا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين مالوا الله ثم استقاموا, ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزائر أ حَمَلَّ مُكُرهَ وَضَعت كُرْهَا وَحَوْهُ وَفِي صَال سَثُونَ الت إذاَا بَ غَشدَم وَبَن غَربَعينَ سَنَتَ قَالَ رَب قَا رَبّ أَوزِعنيِيأَ أشكُرَ نعمَتَكََّتيأَن عتَ عَليليَّأَعَْتَ عَّ وَعَلَ وَالدَْي وَأَن أأَعْم صالحاء وَأَن أعمل صالح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 111. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 112. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي 113. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حقا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِنَا مِنَ الْجِنِّ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 واستمتعت بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فَوَعَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كنتم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 بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ ثَنَانًا لِفِكَنَاعَن آلِهَتِنَا فأتنا بِمَا تَعِدُنَا 119. بِمَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 110. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون 126. ورأوا عارضا مستقبل أوذيتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 127. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن فذالك رجز القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء انكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى, فما أغنى عنهم سمعهم ولا لَبِثَ صَارُهُمْ وَلَا, ولا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ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 يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمٍ يُنذِرِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ, بعد موسى أنزل من اهدقنا لنا بين يدي يهد الى الحق والى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب ال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 ولم يعي بخلقهم ولم يعي بخلقهم نبطادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق